وقال الذين استضضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 نذير إلا قال موت رفوها إلا قال موت رفوها إن بما أرسلتم به كافرون فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يباسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن, ولكن أكثر الناس لا وَمَا وما وَلَا ولا أولادكم بالتي وَنَازِعُ الزُّخْرُفِ إِلَّا مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْثُطُ الْزِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهَا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شيئا فهو يخلفه وهو طير الرزق